بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان الحديث في الدرس الماضي حول الثاني من نواسخ الابتداء وهي إن وأخواتها فما عمل إن وأخواتها نعم تنصب المبتدا وترفع الخبر وماذا يسمى المبتدا اسما لها والخبر ويسمى خبرا لها طيب مر بنا قول النابغه الذبياني قالت الا ليت ما الحمام لنا إلى حمامتنا حمامتين أو نصفه فقدي قالت ألا ليتما لأن ليت تبنى على الفتح وأحيانا تبنى على الضم يقال ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا فاشتريته طيب قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا أين الشاهد نعم تفضل ألا ليتما بس هذا هو الشاهد لا أكمل الشاهد يقول لك وين الشاهد عين مكان الشاهد من البيت كله قالت ألا ليت ماء هذا الحمام طيب الحمام وش فيها تروى منصوبة وتروى مرفوعة طيب منصوبة على أي شيء على الاعمال ولا على الاهمال على الاعمال ومرفوعة على الاهمال طيب مر بنا من مباحث ان واخواتها ان اسم لا قد ياتي مفردا من يمثل لمجيء اسم لا مفردا لو سالت قبل ذلك ماذا يشترط في معموليها او ما هما ما معمولاها نعم معمولاها ما معمولها أصلا اسمها وخبرها طيب ماذا يشترط في معموليها أن يكون نكرة طيب مثل لا طالب علم ممقوت مرة معنا طيب قد يأتي أحوال اسم لا قد يأتي مفردا وقد يأتي مثل مفرد مثل ماذا مثل لا رجل في الدار طيب وقد يأتي ايش مضافا او شبيها بالمضاف طيب من يمثل لمجيء اسم لا مضافا يا الله يا اخوان نعم احسنت لا طالب علم منقوط طالب علم طالب واشتعر في تقول اسم لا مضاف و علم المضاف له طيب جيد من يمثل له شبيها بالمضاف ما اسم لا شبيها بالمضاف يلا يا اخوان شبيها بالمضاف هذه الدروس صعبه ان شاء الله الدروس اللي ستأتي سهله ان شاء الله سيرة ان شاء الله نعم لا طالعا جبلا اكمل حاضر غائب طيب لا طالعا طيب ما هو الشبي بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا الذي اتصل به قد يكون منصوبا مثل لا طالعا جبل وقد يكون مرفوعا مثل ها لا قائما ما من يمثل له نعم طيب جيد حسنت طيب مرة بنا أن إن تكسر همزتها في مواضع تكسر في أي شيء نعم في ابتداء الكلام من يمثل ليك نعم ايش إن الحمد لله حسنت طيب أيضا تكسر همزتها نعم بعد القول مثل قال إني عبد الله ايضا تكسر بعد القسم مثل والعصر ان الانسان الا في خسر طيب وفي إيش نعم طيب وبعد ايضا واحده احسنت بعد حيث نعم طيب طيب يا اخوان درسنا هذا اليوم وهو الثالث من نواسخ المبتدأ والخبر نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ظنوا أخواتها الثالث الثالث نقف أولا عند قوله الثالث هو إن شاء الله بدأت الدروس اليسيرة الثالث من أي شيء يا أخوان من نواسخ المبتدأ والخبر طيب أولا مر بنا المبتدأ والخبر وقلنا إنهما مرفوعان. مش تقول نأتي بمثال واحد ثم نطبق عليه هذه الدروس الاربعه زيد قائم طيب مر بنا أول ناسخ من نواسخ المبتدأ والخبر وهو كان أخواتها لو أدخلناها على زيد ما نقول كان زيد قائما ترفع المبتدأ وتنصب الخبر الناسخ الثاني إن وأخواتها وش نقول ان زيدا قائما طيب المبتدأ والخبر في الأصل مرفوعان إذا دخلت عليه كان صار المبتدأ اسمها مرفوعا وصار الخبر خبرها منصب طيب إذا دخلت عليها إيش؟ إن صار الاسم بالعكس منصوبا وصار الخبر مرفوعا إذا دخلت عليه كان نصبت المبتدأ والخبر تقسيم يعني إذا قلت مثلا مثلا ظن نأتي مثالنا هذا ظننت زيدا قائما جردها من ظنة واشتقول زيد قائم. ادخل عليه ظنة ظننت زيدا قائم ظننت فعل وفاعل وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني وهذا يمثل النحات بالفعل اللازم ومتعدي يقول ما مفعولاه أصله من مبتدى والخبر لأن بعض الأفعال تنصب مفعولين ليس أصله من مبتدى والخبر مثل ماذا ها مثل ماذا أعطيت زيدا درهما شوف الآن ظننت زيدا قائم تقول زيد قائم مبتدى خبر مفعول أول مفعول ثاني طيب أعطيت زيدا درهما زيد شعرابا مفعول أول ودرهما لكن أصلا مبتدى الخبر هل تقول زيد زيد درهما مثل ما تقول زيد قائم طيب إذن الثالث من اي شيء من النواسخ وهو ظنه واخواتها ما عمل ظنه واخواتها تنصب المبتدا والخبر تنصب المبتدا مفعولا اول وترفع وتنصب الخبر مفعولا ثانيا طيب جيد نعم تفضل الثالث ظن وراى طيب ظن واحدة واحدة لو أخذنا مثالا ما نقول ظننت الجو باردا ظننت زيدا حاضرا وكما قال تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا اين اسمها أين المفعول أول أقصد ها طيب وين الفاعل تقديره أنا يعود على من؟ على موسى طيب وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أين المفعول الأول؟ الضمير أظنك يعني لو أتيت بالظاهر كان يقول موسى وإني لأظن فرعون مثبورا وش فرعون؟ مفعول أول ومثبورا مفعول ثاني. لانك لو جرتها من ظنه تقول فرعون مثبور يستقيم الكلام ولا لا طيب جيد الثاني ورأى نعم رأى مثل ما تقول رأيت زيدا كريما مثلا رأيت زيدا قادما وهذه كما سأتينا تسمى افعال القلوب لماذا سميت أفعال القلوب العلم والظن وكذلك درى وخال وجد وعلم هذه تسمى أفعال قلوب نعم, نعم. رأيت زيدا قادما من يعربها يا اخوان نعم نعم نعم رأيت جيد رأيت زيدا قادما زيدا مفعول اول وقادما مفعول ثاني كيف ايش لا لا مفعول ثاني لانك تقول زيد قادم مثل زيد قائم عرفت طيب نعم تفضل الله. وحسب ودرى وخال طيب ومثل رأى يمثلون في قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا وين الشاهد رأيت الله أكبر لفظ الجلالة مفعول أول وكل شيء أكبر مفعول ثاني طيب نعم والثالثة حسب نعم ودر نعم حسب ايش تقول كما قالت على لا تحسبوه طبعاً تصرف يأتي ماضي يأتي أمر لا تحسبوه شر لكم وين الشاهد شر لكم طيب وين الفاعل وهو الجماعة وأين المفعول الأول الضمير طيب والمفعول الثاني شر لكم طيب واللي بعده ودرى. درى نعم من شواهده دريت الوفي العهد يا عمرو فاغتبط وين الشاهد يا اخوان دريت الوفي العهد أو دريت الوفي الأهدي يا عمرو فاغتبط نعم أو يا عروى أيضا نعم طيب وين الشاهد دريت اللي أتي بها جائزة اليوم عندنا جواز كثيرة نعم توفر ولا في ديون اليوم إن شاء الله يسدد آه. وش سؤالتتنا طيب دوريت الوفي العهدي يا عروة فاغتبط بس هذا يعني وين الشاهد لا أنا أريد الشاهد تعاملوا مع الشاهد أريد الشاهد حدده ثم وجلست الشاهد تقول نعم هم <تصفيق> طيب لأسألتكم باختصار أين المفعول الأول المستترى اللي يجيب أمانا لا أحد يقرأ من الكتاب نعم شوف دوريتا الوفية نعم هل المفعول الأول دوريتا ما قال دريتا دوريتا نعم يعني اعلمته مبني المعلوم ولا المجهول المجهول طيب وشكون الضمير نائب فاعل نائب الفاعل وش اصله اصله مفعول به اذا قلت مثلا اكرمت زيدا ثم بنيت المجهول قلت اكرم زيد وش يصير زيد نائب فاعل وش اصله مفعول به اذا الضمير نائب فاعل ياخذ حكم مفعول أول طيب والوفية هذا مفعول ثاني نعم كمل وخال نعم خال يخال يستشهدون بقول الشاعر يخال به راع الحمولة طائراء يخال به راع الحمولة طائراء نعم وجعم نعم نفس الشيء ما يحتاج نكرر يا أخوان زعما ووجدا زعما مثل زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب بالكسر من يدب دبية وين الشاهد يا إخوان زعمتني شيخا أين اسمها أين المفعول الأول الياء هي المتكلم المفعول الثاني شيخا طيب نعم وزعما ووجدا زعما انتين مثل تجدوها عند الله هو خيرا وأعظم أجر طيب أين المفعول الأول يا إخوان تجدوه هل نعرب تجد فعل مضارع نعم من يكمل فعل مضارع وش الآية اللي قبلها نعم بأي صورة هذه صورة المزمل ما الآية التي قبلها وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله طيب يا أخوان تجدوه محسن جواب الشرط وما تفعلوا طيب تجدوه مجزوم على مجزمة حذف أنه نصره تجدونه طيب أين الفاعل وو الجماعة طيب وو يعني لو نعرف مفصل بهذه تجدوه ضمير مبني على أي شيء في محل نصب. مفعول أول ما شاء الله لا اليوم الجواز إن شاء الله لن يبقى من هالشيء نعم طيب وين المفعول الثاني هذا الضمير شو هذا تأكيد تأكيد للضمير تأكيد للمفعول الأول طيب وخيرا مفعول ثاني جيد نعم وعلم وعلماء نعم القلبيات القلبيات قلنا لكماني من فعل القلوب كقوله تعالى فان علمتمهن مؤمنات اين المفعول الاول الفول الأول فان علمتمهن مؤمنات ها فان علمتمهن الضمير الهاء للنسوه طيب ومؤمنات مفعول ثاني جيد نعم تفضل فتنصبهما مفعولين لا اللي قبلها نعم فتنصبهما مفعولين ما شخصت فتنصبهما المبتدا والخبر جيد لو طبقنا القاعدة اللي قلنا لكم من أصلا مبتداء الخبر مثل على آخر مثال فإن عليمتموهن مؤمنات لو حذفنا الفعل في غير القرآن مثلا هذا وش نقول هن مؤمنة هن وشكو مبتدا وم... طيب وزعمتني شيخا أنا شيخ مثلا في غير هذا الشاهد طيب يقول فتنصبهما مفعولين يعني المبتدأ والخبر إذا دخل عليه فعل من ظن وأخواتها فإنه ينصب المبتدأ والخبر مفعولين له ولهذا سمي ناسخا سميت هذه الأفعال ناسخة طيب نعم نحو رأيت الله أكبر كل شيء نعم ماذا مر معنا رأيت الله استشهد بواحد منها ليدل به على الباقي رأيت الله أكبر كل, كل شيء لفظ الجلالة مفعول أول واكبر مفعول ثاني مر بينا نعم ويلغينا برجحان هنا من أحكام هذه الأفعال ويلغينا برجحان الالغاء معناه ابطال العمل في اللفظ والمحل هذا الالغاء ملغى كانها ليست موجوده طيب والتعليق كما سياتينا ان شاء الله يعني سمي تعليقا لانه شبه بالمراه المعلقه التي لا هي مزوجه ولا مطلقه وهي التي يسيء زوجها عشرتها المعلق هذا سمي تعليقا لانه يعمل في المحل ولا يعمل في اللف سياتينا معنى هذا الكلام طيب نبدا اولا بالالغاء يقول من احكام هذه الافعال انه يجوز فيها الالغاء يعني الغاء العمل ما عملهن ينصبن المبتدا والخبر على انهما مفعوله طيب اذا الغيت مش تعرف مبتدا وخبر كان ظن او أحد أخواتها ليست موجودة طيب فأما الإلغاء كما قلت لكم هو إبطال العمل في اللفظ والمحل بحيث لو عطف على ما دخلت عليه يعرب مرفوعا ولم يعرب منصوبا على المحل طيب مثل, مثل ذلك متى تلغى إذا توسطت بين المفعولين أو نقول توسطت بين المبتدأ والخبر هذه يجوز ان تلغى ويجوز ان تعمل مثل ماذا مثل قبل قليل مثلنا بمثال تقول ظننت زيد زيدا عالما طيب ظننت زيدا عالما وش اصله اصله في الاصل لو لم تدخل عليها اظن زيد عالم طيب اذا قلت ظننت زيدا عالما هذا على الاصل وش تكون زيدا عالما يكونان مفعولين هذا اول وهذا ثاني طيب لو توسطت بينهما ظنا وش يكون الكلام؟ زيدا ظننت عالما هي توسطت ماذا يجوز فيها يجوز ان تعملها فتقول زيدا ظننت عالما ولو عربت قول زيدا مفعول أول لظن متقدم عليها وظننت فعل فاعل وعالما مفعول ثاني ان تقول زيد ظننت عالما وش تكون ظننت هذه جملة تكون معترضة لاحظتم طيب زيدا ظننت قائما هذا على الالغاء ولا على الإعمال على الإعمال ولا على الإلغاء آه. على الاعمال طيب زيد ظننت عالم طيب لو عربنا زيد ظننت عالم ايش نقول زيد مبتدا, مبتدأ. وظننت فعل وفاعل والجمله هذه كلها معترضه طيب وعالم خبر, خبر. جيد نعم ويلغين برجحان ان تاخر نحو القوم في في ظننت نعم يلغين برجحان هنا بدا بالجواز قال ويلغينا برجحان نأخذ الشاهد على اللي ذكره في الأراجيز نعم انت وسطنا نحو وفي الأراجيز خلت اللؤمة والخوار نعم يلغينا برجحان إن تأخرنا ما معنى يلغينا برجحان يعني يجوز الوجهان لكن الراجح الإلغاء إن تأخرنا ماذا يعني بهن نبتدأ الخبر يعني إن تقد يلغينا برجحان يعني لا الأفعال الأفعال هذه إن تأخرنا عن المبتدا والخبر، يعني سبقه مبتدا والخبر يلغين برجحه مثل ماذا؟ مثل ما تقول، زيد قائم ظننت، أحسنتم. وش الراجع فيهن؟ الإلغاء. أنت تقول زيد قائم ظننت، وعلى الأعمال. بوجه مرجوح تقول زيدا قائما ظننت قالوا يلغينا برجحان ان أخار ثم قال نحو القوم في أثر ظننت يشير إلى الشاهد النحو الذي يقول القوم, القوم في أثر ظننت يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا القوم في أثر ظننت فإيكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. الشاهد في قوله القوم في أثر ظننت. هل أعمل أو أهمل؟ وش دل انها اهمل أحسنتم. بارك الله فيكم. القوم لو أعمل ماذا يقول؟ القوم طيب. ما اعطينا إلا الآن جوائز. بس انتبهوا الحين عشان ترى ما أعيد السؤال إذا صار في جائزة ما فيها هذا السؤال. طيب. يقول ها وبمساوات. أنت وسطنا وفي ان يقصد هذه الأفعال. أنت وسطنا بين المبتدا والخبر. أنت وسطنا وش يقول بمساواة. يعني يجوز الوجهان كما مر بالأمثلة. ثم الثقل وفي ها وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار. خلت اللؤم والخوار. أبا الأراجيز هي معناها أبي الأراجيز يعني أبيها يا ابن اللؤمي توعدني وشي المقصود بالأراجيز هو الشعر الذي يكون على بحر الرجز يسمى حمار الشعراء وهو منظومات الألفيات هذه حمار الشعراء لأن كل أحد يستطيع أن يمتطيه يقول تهددني بالأراجيز وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور أين الشاهد يا أخوان توسطت خلته بين أيش طيب وش عراب الآفل اللي يعربها يعطينا الشاهد هالجائزة الأولى له ويختار أي واحدة من هذه نعم نعم تفضل ايه خبر مقدم طيب جار في محرف خبر مقدم أين المبتدأ يعني شو التقدير الكلام اللؤمو في الأرجيزي طيب وهو ظن أو توسطت بينهما طيب هل أعمل أو اهمل اللؤمو خلت اللؤمو أعمل طيب لو أعمل ماذا يقول أحسن طيب تعال أخذ واحدة من هذه أعمل قلوب والله قلوب التفسير هذه الكبيره ما شاء الله طيب أحسنت طيب أكمل وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات يعني قبل ما, قبل ما ننتقل لهذه كم أحوالها يا اخوان إن تقدمت هذه الأفعال على المبتدا الخبر ما حكم المبتدا الخبر الإعمال ينصبان على أنهما مفعولان طيب وإن تقدم المبتدأ الخبر عليهما يجوز الأعمال والإهمال والأرجح الإهمال وإن توسطت هذه الأفعال جاز الوجهان طيب نعم وإن وليهن وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أولام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا في اللفظ وجوهبا يعني هذه الأفعال إن وليهن يعني جاء بعدهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام يقول بطلة بطل عملهن هذا سؤال مفاجئ هذا يقول ما عرب بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الإنترنت ولا من وينجي أرجو الجابة في أول وقت يجيب الأسئلة أو غدا قبل الدرس طيب مباغت السؤال مع معناه ربما أخد علينا ألا نشرح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حتى لا نطيل لكن أتابه الله طيب وإن وليهن ما أو لا أو إن النفيات أولام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن يعني وش نسمي هذا إذا بطل في في اللفظ وبقي في المحل إحنا عندنا أعمال عندنا إلغاء وعندنا إيش تعليق التعليق ما هو هو الاعمال لفظا او محلا محلا طيب ان ولي هذه الامور بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا طيب وش معنى هذا الكلام يا اخوان اولا ناخذ التعليق كما قلت لكم التعليق هو ابطال العمل لفظا لا محلا وش معنى لفظا لا محلا يا اخوان أعطيكم مثال آخر ما علمت لكم من إله من إله غيره مجرور لفظا مرفوع محلا لأن من هنا أشقل عنها بعض الوقت يقولنها صلة زيدة وش أصل من إله أصل إله طيب وغيره عطف على اللفظ ولا عطف على المحل على المحل لو عطف على اللفظ ماذا يقال غيره عرفت المحل محلها الرفع لكن لفظها الجر اشتغلت بحركة حرف الجر الزائد كما يقول النحاه طيب قل لأصلها ايش الرفع طيب اذا عطفت اذا اتبعتها بالوصف أو بالعطف أو بالتوكيد لك أن تعطف على أو تتبع على اللفظ وعلى المحل إن, عطفت إن أتبعت على اللفظ واش من إله غيره وإن أتبعت على المحل واش من إله غيره طيب يقول إن وليهن ما أو غيرها مما مر بطل عملهن في اللفظ وجوبا لما قال في اللفظ وش يشير إلى أنه؟ أنهما يعملان إيش؟ في المحل ولهذا يسمى هذا تعليقا التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا ثم قال بعد هذه النافيه التي ذكر ما ولا وإن ولا من الابتداء او القسم أو الاستفهام مثل ماذا هو مثل رحمه الله بمثال قال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى نعلم أليست من افعال القلوب ما الذي جعلها لا تعمل لأنه وليها اي وهنا وش نوع أي مما مضى ذكره استفهام وأي هنا من الألفاظ التي لها الصدارة ومثل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ها علمت تريد لو, لو لم توجد ما لحتاجت إلى أي شيء إلى مفعولين ما الذي جعلها لا تنصب مفعولين دخول ما عليها طيب فهؤلاء الشعرب ها. لقد علمت ما هؤلاء هل نقول هؤلاء مفعول أول وينطقون الجملة مفعول ثاني لا نقول هؤلاء مبتدأ وجملة تنطقون خبر ما الذي أبطل عمل علمت دخول ما النافية طيب و. لا النافية كأن تقول علمت لا زيد قائم ولا عمر علمت لا زيد قائم ولا عمر لو حدفت لا وش تقول علمت زيدا قائما جيد طيب لما دخلت لا أبطلت أو, أو علقت العمل نقول علقت العمل طيب مثل علمت لا زيد قائم طيب لو عربنا علمت فعل وفاعل ولا نافية وزيد لا نافية وزيد مبتدا وقائم خبر والواو عاطفة ولا نافية وعمر معطوف على زيد طيب ومثل لا من الابتداء علمت لزيد قائم نفس الشيء واضح يا اخوان الفرق ان هذه لا من ابتداء وكما قال تعالى وتظنون إلا بثتم إلا قليلا تظنون من أفعال القلوب طيب ما الذي أبطل عملها ها إن يعني ما تظنون ما وكما قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق اللام هنا لا من ابتداء طيب يقول لبيت ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها ولقد علمت علمت أليست من افعال القلوب أليست تنصب مفعولين لماذا لم تنصب ولقد علمت لتأتين منيتي ولقد علمت لتأتين منيتي اللام هنا لام إيش نعم ولقد علمت لام القسم طيب والاستفهام مثل علمت أزيد قائم علمت فعل وفاعل والهمزة الاستفهام وزيد مبتدأ وقائم خبر لو لم توجد الهمزة ماذا تقول علمت زيدا أي نعم طيب وهنا يقول رحمه الله بطل عملهن في اللفظ وجوبا يعني بقي إيش المحل أحسنت المحل يبقى واستشهد بقول كثير عزه. وما كنت أدري قبل عزة ملبكة ولا موجعات القلب حتى تولتي وما كنت أدري قبل عزة ملبكة ولا موجعاتي لاحظ القلب حتى تولتي طيب لو عربنا وما الواو بحسب ما قبلها طيب وما كنت أدري ما نافية طيب وكنت فعل ماضي ناقص الشاهد عندنا أدري هنا أدري قبل عزة ما البكاء طيب أدري ينصب مفعولين ما الذي علق عملها نعم ما هنا ما ما البكاء طيب ماذا تعرب ما البكاء ما مبتدا والبكاء خبرها طيب استشهد النحات في هذا البيت على بقاء العمل لفظا محلا لا لفظا وش الدليل انه قال ولا موجعات القلب موجعات لو لم يعطف على المحل لقال ايش ولا موجعات القلب مثل قبله. عرفتم ولا موجعات القلب طيب انتهينا من هذا الباب والآن نبدأ في باب الفاعل وهو إن شاء الله باب يسير جدا وإذا فهمناه باب نائب الفاعل ايسر منه نعم البكاء خبر مبني على السكون في رفع خبر على المحل نعم نعم ما ما المكان؟ نعم. الفاعل. نعم. باب الفاعل مرفوع. الفاعل. <تصفيق> الفاعل نقف عند الفاعل ثم عند مرفوع. الفاعل قبل أن نبدأ نريد أمثلة على الفاعل يا إخوان أعطون أمثلة هذا يصير جدا نعم يا إخوان نعم يلا يا إخوان اللي ما يجيبوه نعم تفضل جاء زيد مسكين هذا زيد وعمر ضرب زيد عمر بعطيكم قصة قبل أن نبدأ باب الفاعل قصيرة جدا ذكرها المنفلوطي في النظرات يقول داود باشا الوالي والي الأتراك على العراق امتحن النحاة في عصره امتحانا عظيما يأتي بالعالم ويقول له لماذا ضرب زيد عمراء لماذا تقولون والله ما أدري هكذا سمعت أسلافنا النحاة يقولون فقلت مثلهم السجن أمتلأ السجن من النحاة مساكين ما لهم ذنب إلا ضرب زيد عمرا لماذا يضربه فأتى بأحدهم وكان المعيا ذكيا وعارف أن هذا يريد اللعب فأعطاه من جنس ما يريد فأتى به يريد أن يعني يعطي الأمر بإدخاله السجن لماذا ضرب زيد عمرا وهل ستستمرون في ضرب عمر قال نعم وعمر يستاهل أكثر من ذلك فتعجب قال لماذا قال أنا أخبرك بالسبب وش اسم هذا الوالي اسمه داود باشا قال لأنه سرق الواو من داود يقال عمر وتكتب عمره يقال داود وتكتب داود فنحن نريد أن ننتقم من زيادة قال احسنت على هذا الجواب العظيم اطلب جائزتك قال جائزتي ان تخرج هؤلاء المساكين بس ما أريد غيرها نعم الفكرها المنظورطي اذا الفاعل يا اخوان اتيت عرفتوا امثلته طيب اريد مثال للفاعل مرفوع بالواو نعم. يلا يا اخوان ها جاء المجتهدون. احسنت طيب نريد مرفوع بالالف نعم الطالب طيب خلاص إذن تصورتم الفاعل الفاعل أرفه النحا يقولون هو الاسم المسند إليه فعل تام مع المسند إليه يعني الذي سبقه هذا معناها باختصار المسند إليه فعل تام مبني للمعلوم أو شبه فعل أو شبه فعل ما شبه الفعل اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبه طيب هو الاسم إذا الفاعل وشكون اسما طيب المسند إليه فعل تام مبني للمعلوم أو شبه فعل طيب الاسم ماذا يشمل يا أخوان يشمل الاسم الصريح والمؤول من يأتي بجملة فيها فاعل وهو اسم صريح كما قلتم قبل قليل ماذا؟ جاء علي مثلا طيب وأو مؤول بالصريح مثل ماذا؟ مثل يعجبني أن تقوم وش التقدير؟ يعجبني قيامك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وش التقدير؟ ألم يأني لهم؟ خشوع قلوبهم عرفتم هذا فاعل صريح وهذا مؤول بالصريح واضح يا اخوان طيب العامل قد يكون فعلا وقد يكون اسم مفعول مثل أمضروب الزيدان وشرف الزيدان فاعل سد مسد الخبر أقائم الزيدان اين العامل اسم الفاعل طيب نعم اذا عرفنا وش معنى صريح ومؤول طيب نعم تفضل الفاعل مرفوع كقام زيد ومات عمر ولا يتأخر عامله طيب عنه طيب كقام زيد ومات عمر هذه صريح لم أول صريح نعم ولا يتأخر ولا يتأخر عامله عنه نعم ولا ترحقه على ما ولا جمع بل يقال. طيب الآن شرع رحمه الله في بيان شيء من أحكام الفاعل من أحكام الفاعل وش قال أول شيء نعم أعد ولا ولا تلحقه لا أول شيء ولا يتأخر عامله عنه ولا يتأخر عامله عنه يعني مثل قام زيد لا تقول زيد قام نحن شكون زيد في الحالة مبتدأ الجملة خبر ليس معناه أنه لا يجوز عربية إنما ينقلب من كونه فاعلا إلى كونه مبتدأ أول حكم من أحكامه أن يتأخر عن فعله أو نقول أن يتقدمه عامله طيب شوف ألا يتأخر عامله عنه ما معنى ألا يتأخره يعني أن يتقدم عليه مثل قام أخواك هل تقول أخواك قام يصير أخواك مبتدى وقام فعل فاعل طيب إذن هذا أول حكم طيب الثاني ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع تقول قام الزيدون، وقام الزيدان، وقام الزيدون، وقام الرجال. لاحظتم؟ يعني ما تقول قام الزيدان، وقاموا الزيدون. هذا معنى هذا الكلام. يقول يعني يعني معنى كلمة رحم الله قوله لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. يعني لا يلحق العامل، لا يلحق الفاء الفعل. لا يلحق فعله تثنية ولا جمع اللي هو العامل سواء كان فعلا أو شبه فعل مثل ما تقول أمضروب, أمضروب زيد أمضروب أقائم زيد أقائم الزيدان أقائم الزيدون ما تلحقه على ما تثنيه ولا جمع يعني ما هذا الكلام ما تقول قاموا الزيدون هذه على لغة عند العرب كما ستأتي وبعضهم يسميها لغة أكلوني البراغيث نعم وهي فيها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ما قال يتعاقب فيكم هي لغة لكن الأكثر أن لا فعل الفعل علامة تثنيه ولا جمع عرفتم هذه يا اخوان طيب نعم بل يقال قام نعم. رجلان ورجال النساء كما نعم. يقال نعم بل يقال قام رجلان مثل ما يقال قام رجل من جهة إيش أن الفعل مفرد نعم وقام رجال هذا استشهد على إيش قام رجلان على إيش شيء مثنى ورجال على أي جمع التكسير ونساء أيضا على جمع التكسير هؤلاء للذكور هؤلاء للإناث نعم طيب كما يقال قام رجل وشذ يزعاقبون فيكم ملائكه بالليل نعم يعني يقول هذه اللغه القليله يتعاقبون فيكم وفيها شواهد من كلام النحاه نعم او مخرجيهم او مخرجيهم على اللغه اللي قلنا قبل قليل او مخرجيهم أن يقول او مخرجيهم على الافراد لكن او مخرجيه على الجمع نعم نعم وتلحقه علامه تانيث إن كان نعم مؤنثا نعم يعني من احكامه من احكام فعل الفاعل من احكامه الا يلحق او من احكام الفاعل الا يلحق عامله وش العامل يا اخوان الفعل او شبهه لماذا لم يقل الفعل لانه قد يكون فعلا وقد يكون شبه فعل طيب الا يلحق عامله علامه تثنيه ولا جمع مرت معنا هذه فلا يقال قام أخواك ولا قام اخوتك نعم طيب أكمل وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا نعم وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا هذا الحكم, هذا الحكم الثالث مما معنا يعني إن كان الفا الفاعل مؤنثا سواء كان تانيثا حقيقيا أو مجازيا لحقت به التانيث مثل الحقيقي, الحقيقي قامت هند طيب والمجازي طلعت الشمس تلحقه التاء طيب لكن ما حكم لحاق التاء نعم ويجوز الوجهان في مجازي التعنيث الظاهر طيب لحظة يقول وتلحقه علامة تأنيث, تأنيث. تلحق ايش يا اخوان العامل احسن طيب إن كان مؤنثا ثم قال كقامة طلعت الشمس اش ذكر الحقيقي والمجازي قال ويجوز الوجهان في مجازي التعنيث الظاهر طيب لي يجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر وشو شير الى وجوب لحاء التأنيث للمؤنث الحقيقي يعني مثل طلعت الشمس وش تقول فيها طلعت الشمس وطلعت الشمس طيب اما قامت هند فلا تقول الا قامت هند ما يجوز ان تقول قام هند طيب متى يجوز أن يتجرد الفعل من علامة التثمية ولو كان المؤنث حقيقيا إذا فصل بينهما بفاصل مثل ما تقول قام اليوم هند وشوصل به بالظرف طيب أتت القاضي أتت القاضية أو تقول اتى القاضية هند فصل بأي شيء أتى القاضية هند فصل بالمفعول به إذن يا اخوان إذا كان الفاعل مؤنفا لحق فعله تاء التأنيث وتلحقه وجوبا متى إذا كان حقيقي التأنيث ولم يفصل بينهما بفاصل طيب فإن فصل بينهما بفاصل جاز الوجهان جاز ان تقول قام اليوم هند وقامت اليوم هند طيب ومنه قوله تعالى قد جاءتكم موعظه وقال قد جاءكم بينه مع ان الموعظه معنف ولا مذكر حقيقي ولا مجازي مجازي والبينه كذلك قد جاءتكم موعظه وقال قد جاءكم موعظة يعني يجوز الوجهان نعم نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم فقد جاءكم بينه وفي الحقيقي المنفصل نحو يعني في الحقيقي يعني في الفاعل الحقيقي التأنيث المنفصل يعني يجوز فيه الوجهان مثل حضرة القاضية امرأة نعم والمتصل والمتصل في باب نعمة وبئس كما يقول ابن مالك رحمه الله وقد يبيح الفصل ترك التاء فيه نحو أت القاضية بنت الوقفي أت القاضية ما قالتت نعم. والمتصل لا عد عد وفي الحقيقي وفي الحقيقي المنفصل. والشخص ذي هذا يعني يجوز الوجهان في الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي حلك لو قلت حضرت, حضرت القاضية أمرأة أمرأة وشجوز أنت تقول. حضر القاضي لا بد ان تحرك لو محرك لو قلت حضر القاضي شو القاضي فاعل لماذا ما ظهرت عليه حركه هل ما شاء الله ما شاء الله نعم طيب والمتصل في باب نعمه وبئس نحو نعمة المراه هند نعم وفي الجمع نحو قالت الاعراب الا جمع التصحيح فكمفرديها نعم أيضا في باب نعمة وبئسة تقول نعمة المرأة هند وش يجوز فيها يجوز أن تقول نعمة المرأة هند لأنها أراد الجنس طيب نعم وفي اللي بعده وفي الجمع نحو قالت الأعراب نعم وفي الجمع تقول قال الأعراب وقالت الأعراب طيب إذا قلت قال الأعراب التقدير قال جمع الأعراب وإذا قلت قالت الأعراب التقدير قالت جماعة الأعراب لاحظتم هذا بجمع التكسير يشير جمع التكسير يعني كل هذه جزء فيها نعم إلا إلا جمع التصحيح وش وشريد بجمع التصحيح جمع مذكر السالم والمؤنث السالم نعم فكم فرديها؟ فك مفرديها من جهة إيش؟ انك تقول قام الزيدون ولا تقول قامت الزيدون لحظتم قالت العرب كم يجلس فيها من وجه وجها لأن الجمع تكسير طيب الزيدون كم فيها من وجه وجه واحد تقول قام الزيدون طيب والهندات كم في فعلها وجه واحد لأنه جمع تصحيح لماذا يسمى جمع مذكر والمؤنث السالمين لماذا يسميان جمعي تصحيح لسلامة صورة المفرد تقول طالب طالبان طالب طالبات سلمة صورة المفرد أما التكسير تتغير بزيادة أو نقص أو حركة أو سكون إلى غير ذلك نعم نحو قام زيدون وقامت نعم. الهندات و... وإنما امتنع في النثر يقول وإن ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذ مذكور محدوف. يقول وإن لممتنع في النثر ما قامت إلا هند يعني ممتنع هذا ما الذي يجب في مقامه إلا هند أن تقول ما قامت إلا هند لماذا لأن الفعل محدوف مذكر التقدير ما قام أحد إلا هند نعم لأن الفاعل مذكور محدوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسقَبَة وقضي طيب الآن. لحظة في مسألة الآن وهي مسألة المؤنث المجازي متى يجب دخول التانيث عليه نعم لأن الفاعل لحظة لحظة سؤال هذا كيف لا أريد مثال لمؤنث هذا لا جاهزة نعم احسنت الشمس طلعت وشاهد عليه الضمير عاد الى مؤنث سواء كان حقيقيا ومجازيا وش وشحكمه هل يجوز ان تقول الشمس طلع او تقول هند طلع لا نعم احسنت تفضل خذ هذا الجواز اختر يصير الشمس مبتدا نعم وطلعت فعل وفاعل الفعل ضمير مصدر تقديري هي يعود على الشمس كل الحديث عن اللحام خذ الجائزة يشتريد منها أختر واحدة منها أنا رشح لك هذه كان ميب عندك ولا هذه عني تكاثرات الضباء نعم طيب نعم أوتنا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمًا لا عدل الفقر عشان يعني يتضح وإنما امتنع وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذف في نحو وش التقدير شو يقول لأن الفاعل مذكر محذوف تقديره أحد قال كحذفه نعم كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وشرب يتيما يا إخوان مفعول به طيب ما العامل؟ يلا خلك من عشان تاخذ جائزة أخدت جائزة أنت ولا لا؟ يلا أين العامل؟ طيب وين الفاعل؟ ان اجبت تاخذ جائزتين أو إطعامه؟ أين الفاعل؟ وش تقديره؟ طيب أنت قلت العامل اطعام طيب والفاعل؟ وين اطعموا كلها الفاعل المحذوف. المحذوف. ما ما التقدير المحذوف. طيب اعرف الضمير المحذوف <تصفيق> من باب ايش <تصفيق> الى الفاعل ما بضافه المصدر فتاخذ خذ جائزتي نعم اختر هذه دروس امس مسجله ودروس الاسبوع هذا نعم اختر ما تشاء خذ جائزه اخرى أخذ كلها نعم طيب نعم تفضل وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر ويمتنع في غيرهن نعم يقول وقضي الأمر أصلها والله أعلم وقضى الله الأمر هذا في أي باب وقضي الأمر كما سأتينا في باب إيش نعب الفاعل وفي أبصر بهم ها نعم شغل أسمع بهم, أسمع بهم وأبصر شو التقدير أسمع, ب... أسمع بهم وأبصر بهم لأن أبصر بهم هنا أبصر حذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه وبهم في محل رفع أيش على الفاعلية عند الجمهور طيب نعم ويمتنع في غيرهم طيب نعم تفضل والأصل أن يلي عاملة والأصل هذا من الحكام الفاعل أيش أن يلي عاملة مثل ما نقول جاء زيد هذا هو الأصل والأصل في المتعدي أن تقول أكرم زيد عليا هذا هو الأصل الأصل العامل ثم الفعل ثم المفعول به طيب نعم والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا النحو ولقد جاء لفرعون النذر نعم يقول وقد يتأخر جوازا قد يتأخر الفاعل جوازا ويتقدم المفعول به مثل ولقد جاء آله فرعون النذر لو نحرب جاء فعل ماضي وآله مفعول به وهو وفرعون أكمله أكمله فرعون مضاف اليه وش فيه مجرور واحد يجيب ها نعم مجرور على مجرور الفتحه نيابه لماذا مع من الصرف؟ العالمية والعجمة طيب وين الفاعل؟ النذر واش تقدير الكلام؟ ولقد جاء النذر آل فرعون هذا حكم تأخر الفاعل وتقدم مفعول عليه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز جائز نعم كما أتى ربه موسى على قدر نعم كما يقول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا. يهندحمرنا عبد العزيز كما اتى ربه موسى على قدره وش التقدير كما ادا موسى ربه لفظ الجلاله مفعول به وهو مضاف الضمير مضاف اليه وموسى فاعل مرفوع على رفعه الضم مقدر على اخرهين من ظهورها التعذر طيب يتقدم هنا لانه لا اشكال فيه وكما اتى ربه موسى في مسألة هذه تبي تنتبه لها شوي لماذا يجوز كما اتى ربه موسى على قدره لا, لا لا هنا الضمير عاد على أي شيء على متأخر لفظا الرتبة أو الأولى رتبة أو شو شو معنى لفظا ورتبة أخذها لأن سياتينا لاحظوا يا اخوان ما رتبه الفاعل التقدم للتاخر التقدم ما رتبه المفعول به التاخر عود الضمير على متاخر لفظا ورتبه لا يجوز الا شذوذا وعود الضمير على متقدم لفظا رفضا ورتبه هذا جائز وعود الضمير على متاخر لفظا دون رتبه جائز لاحظ الان شوفوا هذا كما اتى ربه موسى على قدره اتى ربه فيها ضمير يعود على ايمن على موسى موسى ما موقع من الاراء فاعل ما الاصل ما رتبته التقدم الضمير عاد على موسى وموسى متاخر لفظا دون رتبه لفظه تاخر لكن رتبته الاصليه سيأتينا بعد قليل متى يمتنع تقدم الفعل على الفاعل ومتى يجب أن يتأخر الفعل سيأتي أما هنا يجوز أتى ربه موسى وأتى موسى ربه طيب لو تعيد هذه من أولها والأصل والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا النحو ولقد جاء آل فرعون النذر كما أتى ربه موسى على قدر نعم ووجوبا ماذا معنى هذا الكلام يعني وجوب تأخر الفاعل إذا قلنا وجوب تأخر الفاعل وشنا نقول وجوب تقدم المفعول طيب متى يجب أن يتأخر الفاعل عن المفعول إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول لا حسنت تستاهل الله جائزة اختر واحد من هذه نعم ها متى يا اخوان سؤال عيد متى يجب تاخر الفاعل عن المفعول به متى اذا اشتمل ماذا اذا اشتمل المفعول به على ضمير يعود اذا اشتمل الفاعل على ضمير ها يعود على المفعول به طيب كقوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه طيب لو نعرف ابتلى فعل ماضي إبراهيم مفعول به ربه وش عرابه فاعل طيب يا أخوان ما رتبة الفاعل أعيد من جديد التقدم ورتبة المفعول به التأخر قبل قليل قلنا أتى ربه موسى إجوز هذا عاد الضمير على موسى وموسى ما هو فاعل طيب وش حكمه جائز لان عاد على متأخر لفظا يعني بلفظ الكلام وسياقه دون رتبة لأن رتبة موسى الأصل التقدم طيب يا أخوان وإذ ابتلى إبراهيم ربه لو في غير القرآن قلت ابتلى ربه إبراهيم يجوز ولا ما يجوز لماذا لأن الضمير عاد على متأخر ما إبرا... لا إبراهيم نعم لفظه للرتبة لفظه رتبة لأن إبراهيم مش موقع من العراب مفعول به طيب ولفظه متأخر ولا متقدم المفعول به ما رتبته التأخر ولفظه لو قلنا ابتلى ربه إبراهيم ما كان متأخر لفظا رتبة طيب وش حكم عند النحاه قالوا لا يجوز ان يعود الضمير الضمير يعود على متقدم في الاصل وينعاد عاد على متاخر يعود على متاخر لفظا دون رتبه ولهذا يقول ابن, ابن مالك رحمه الله وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر وشاع نحو خاف ربه عمر وين الفاعل عمر وشاهد عليه الضمير على متأخر لفظا دون رتبة وشذ نحو زان نوره الشجر يعني لو واحد يعدلنا الجملة زان نوره الشجر وش تقولون زان الشجر نوره وش اللي زين الشجر نوره لاحظتم طيب ها قلنا لكم قبل قليل ان الفاعل يجوز ان يتقدم عليه المفعول به يجوز مثل الأمثلة السابقة ولقد جاء لفرعون النذر أكرم أباه عيسى يجوز ولا يجوز تابعوا أكرم أباه زيد يجوز ولا ما يجوز نعم أكرم أباه زيد ها أكرم أباه زيد خاف ربه عمر لماذا؟ لأنه عاد على إيش؟ متقدم رتبة دون لف طيب متى أعيد الثاني عشان نمشي ما نقف عندها الحمد لله فهمتوا هذه متى يجب تقدم المفعول به على الفاعل وش تقول؟ تقول إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به فهنا يقدم المفعول به ويؤخر الفاعل مثل وإذا ابتلى ابراهيم ربه طيب وين الفاعل ربه اشتمل على ضمير وين الضمير الهاء واش عليه على ابراهيم طيب ابراهيم ما رتبته التاخر للتقدم التاخر طيب هنا هل تاخر لفظا الرتبه ولا لفظا هل يجوز عود الضمير عليه؟ نعم يجوز طيب لو قيل في القرآن ابتلى في غير القرآن ابتلى ربه إبراهيم ها يجوز هذا لماذا؟ لأن الضمير في, رب في ربه عاد على إبراهيم وإبراهيم متأخر لفظا ورتبته المفعول به التأخر طيب نعم ورابني زيد نعم هنا كل هذه الأمور وشو يشير بها؟ يشير بها إلى وجوب تأخر الفاعل، لأن قلنا لكم يا أخوان الأصل أن يتقدم، ويجوز أن يتأخر، ويجب في هذه المواطن، يجب في هذه المواطن. نعم، شو يقول؟ وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا. إذا قيل يجب تأخير مفعول، شو معناه؟ تقديم الفاعل. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا طيب ضربت زيداً يجب تأخير المفعول لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل لأن الفاعل ضمير متصل نعم تفضل وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى طيب يقول وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى ما الذي يجب فيها ضرب موسى عيسى ما الذي لو أعربش تقول ضرب فعل ماضي وموسى يجب أن تقول فاعل ما يجوز أن تقول مفعل به ليش للحركة ما تظهر فيه لبس فيه لبس لك لو قلت ضرب سعيدا زيد يجوز حركة واضحة مثل ما تقول ضرب سيد سعيداً طيب لكن ضرب موسى عيسى يجب وجوبا إذا كان الظاهر موسى أن تقدمه طيب لو قل ضرب عيسى موسى يشكل عيسى الفاعل طيب يقول بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى وين الفاعل؟ أرضعت الصغرى الكبرى من فاعل الكبرى لان في واضح أن الكبرى هي التي ترضع كذا طيب مثل اكل عيسى الكمثره او اكل الكمثره عيسى وين الفاعل عيسى لان الكمثره ما تاكل عيسى واضح ولا لا هذا مامون اللبس ولا غير مامون نعم لكن مع ان ايش مع أن ما تظهر فيها الحركه وعيسى ما تظهر فيه الحركه لكن اللبس مامون والسياق واضح أما ضرب موسى عيسى يجب أن يكون الأول هو الفاعل حتى يؤمن اللبس أما إذا وجدت القرينة فيكفي نعم نعم نعم ما أحسن زيدا ما تكون هذه ما أحسن زيدا من يجيب عنها هذه من المواطن التي يجب أن يتقدم فيها الفاعل وأن يتأخر ما أحسن زيدا اسلوب إيش هذا اسلوب تعجب لأن سبق ما هي الفاعل لو عربت تقول ما نكره تامه بمعنى شيء وأحسن فعل ماضي والفاعل المستدر يعود عليها لأنها أفعل التعجب هنا إذا كان الفعل للتعجب وجب أن يتقدم أن يتأخر المفعول به نعم وقد يتقدم على العامل طيب الدول. لو وجد قرينا مثلا لو قلت ضرب موسى العاقل عيسى ما رأيكم ضرب موسى العاقل عيسى فاعل. لماذا جلاله الوصف الوصف هنا علمنا ان عيسى هو المفعول به لان وشكنا عرب موسى مفعول به بفتحه مقدرة من عذره عذر والعاقله صفه لها لما فتحت هذه العاقل عرفنا ان موسى مفعول به صارت قرينه لاحظت لقد ضرب موسى العاقله عيسى القوية القوي فهمنا يجوز هنا ولا ما يجوز وجد قرينة ما القرينها الوصف والوصف الأول جاء منصوبا الوصف الثاني جاء مرفوعا طيب نعم ليش نعم لا تكون صفة لا نعم طيب او ممكن تقول ضرب موسى العاقل عيسى تقصد هذه لا الصفه ما تتقدم على الموصوف نعم تفضل وقد يتقدم العامل جوازا نحو فريقا هدا ووجوبا نحو هيما تدعو يقول وقد يتقدم على العامل هذه مساله اخرى يا اخوان ما هي قد يتقدم المفعول به على العامل مو بس على الفاعل على العامل نعم فريقا هدى وش فريقا مفعول به مقدم وهدى فعل وفاعل يعني تقدير هدى الله فريقا طيب ووجوبا نحو أي ما تدعو لو عربنا أي مفعول به مقدم لماذا تقدم لأن أي هنا من الألفاظ التي لها الصدارة تتصدر ما يصلح أن تقول ما تدعو أياً لا إنما يجو يجب أن يتقدم المفعول به لماذا؟ لأنه من الألفاظ التي لها الصدارة نعم وإذا كان الفعل نعم أو بئس فالفاعل إما معرف بالجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين أو ضمير مستثمر مفسر, مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا يعني هنا أحوال فاعل نعمه وبئس اذا كان الفعل نعمه وبئس وشجب في فاعله يجب في فعله أن يكون اسما معرفا بالالف واللام هذه واحده الالف واللام هي ال الجنسيه التي تفيد العموم والشمول فتكون الام تحت الجنس ثم خصصت بالذكر مثلا اي شيء ممدوح مثل نعم العبد انه اواب خصصت بالاوبه خصصت بالكرم مثلا شوف الان الحديث عن احوال فاعل نعمه وبئس وشحواله اول شيء نكون يكون مقترن بال مثل نعم العبد العبد هذه واحده او مضافا لما فيه ال ولا نعمه دار المتقين شرف داره فاعل وهي مضاف والمتقيم مضاف اليه الحاله الاولى في فاعل نعمه ان يكون مقترنا باي شيء بال والثانية ان يكون مضافا لما فيه ال مثال بئس فلبئس مثوى المتكبرين ما نوعه الفاعل هنا مضاف طيب ومن احوال فاعل نعمه ان يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكره بعده أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بنكرة من بعده منصوب على التمييز مثل بئس للظالمين بدلا وين الفاعل محذوف تقديره هو أي البدل يعني بئس البدل للظالمين بدلا ما الذي دل على المحذوف بدلا التمييز هنا قال الحالة الثالثة من حالات فاعل نعم وبئس أن يكون ضميرا هذه وحده مستترا مفسرا بنكره بعدها منصوبه هذه النكره على التمييز مثل بئس للظالمين بدلا شعرب بدلا منصوب على التمييز طيب وينفع البئس؟ بئس تقديره هو واش تقديره البدل ما الذي فسره النكره التمييز اللي هي بدلا نعم هذه الحاله الثالثة من حالات فاعل نعمة وبئسة نعم طيب هذه احوال هذه الحالة الرابعة حالة الأولى نعمة العبد هذا هو الفاعل الحالة الثانية مضاف لما في ال ولا نعمة دار المتقين دار ماهو ما, ما مقترن بأل لكنه ضيفة الى المتقين متقين كذا الثالثة ها ان يكون مضمرا اللي هو الفاعل قلنا لك هو بئس هو بالتقدير البدل ان يكون مضمرا يعني الفاعل مستترا مستتر مو ظاهر مفسرا بنكره والنكره شرابها تمييز واضح نعم طيب اذا هذا هو خلاصه الحديث عن باب الفاعل الوقت يمضي is coming and I would like to enter from the Nabe Fahil Or leave it to the show I would like to thank you We will leave it in the show After the show We will والله نودنا من أجلك لكن ما إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حلة المضطر إلا ركوبه لكن إن شاء الله الذين لا يأتون الظهر لعلهم بكروا الفجر ونأخذ مراجعة كافية إن شاء الله لما مضى ذكره بس آمل من الأخوان أن يراجعوا الدرس قبل أن يأتوا راجعوا ولو مدة نصف ساعة يعني على الأقل أو ثلث ساعة وبعد ما تنتهوا تنتهوا راجعوا مرة أخرى إن شاء الله تفهمونه. تفهمون نعم وين اللي يقول رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بقى هنا الاستعانة حرف جر معنى الاستعانة هو اسم اسم مجرور ألمت جره الكسرة وهو مضاف ولفض الجلاله مضاف إليه والرحمن الرحيم الرحمن بدل مطابقة والرحيم كذلك وبسم الله متعلق محذوف تقديره بحسبه إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله أشرب تأكل بسم الله أكل أكتب أقرأ وهل يقدم الاخر هل يكون بسم الله أقرأ أو أقرأ بسم الله هنا يجوز الوجه نعم يقول ما الفرق بين المؤنث الحقيقي والمجازي قالوا المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيض لكن الشمس مجازي نعم هذا يقول هل بالامكان اقتصر على درس الفجر دون الظهر لأننا, موظفين. لاننا موظفون نعم ولهذا لن نطيع لأنه لحن أتى رجل إلى أحد السلف الحسن المصري قال يا أبو سعيد قال أشغلك الاشتغال بالدوانيق عن أن تغريب الكلام والآخر قال يا يا أبو سعيد فلم يجبه قال يا أبي سعيد فلم يجبه قال قل الثالثة وأجيبك نعم هذه عند لجنة وإذا يعني طلبوا منا شيء ما نعصيهم هم قالوا الظهر نعم طول ما عندي ما ينعتبو إلا ثمان وحتى أرتاحنا من الظهر بعد والله إن إن شوفنا له مو ما الفجر أنتم آتون آتون هذا الأشي فيه دورة وين تريد نطول، لكن إذا طالت الأبواب ثقيلة ترى، إذا طال استراحها، خلاص استراحوا الظهر ناتي إن شاء الله. <تصفيق>